بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر نعهم سيئاتهم لن كفّر نعهم سيئاتهم ولن جزّيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي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 إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ وَجَعَلَ لَهُ فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ نُبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إنك أنت من الصادقين قال رب صرني على القوم المفسدين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 رجزا من السماء بما كانوا يكسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ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 ولو لا أجل مسمّل جاءهم العذاب ولا يأتينهم ضغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 كل نفس عذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن بوء أنهم من الجنة غرفا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 وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 أو لم يروا أننا جعلنا حراً آمنوا ويُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ أَجَّزْ